وقالوا لو كنا نسمع أَوْ نَعْقِلُ ما كنا في أَصْحَابِ السعير فاعترفوا بذنبهم فتحصل لأطحاب السعير إِنَّ الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة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 أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطير فَوْقَهُمْ صَافَاتٍ وَيَقْبِضُوا مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرحمن إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بصير أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْبَ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 اِذَا تَقَلِيلاَ مَا تَشْكُرُونَ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتَ قل إنما العلم عند الله وَإِنَّمَا أَنَا نذير مبين فلما رَأَوْهُ هدل فتنسيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون